بسم الله والحمد لله والسلام والرسول الله الكلمة سريعة وهي بخصوص زيارة أردوغان إلى مصر وطبعا يعني حصل نوع من اللغط الكبير بين كثير من المسلمين أو الإسلاميين في التعليق على الزيارة وفي التعليق على بعض الكلمات التي قالها أردوغان في زيارته لمصر وخاصة بخصوص موضوع العلمانية وتطبيق العلمانية وتعريفه العلمانية وما إلى ذلك من أمور. في بداية الأمر أقول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني ما تستطيع أن تحكم على إنسان أو تحكم على كلمات بدون أن تتصور أصول هذه الكلمات والظروف هذه الكلمات الظروف التي قيلت فيها هذه الكلمات. فمن اراد ان يحكم على اردوغان حكما صحيحا لابد ان يعود الى اصول القصة اصول قصة اردوغان في تركيا كيف نشأ وكيف نشأت الدعوة الإسلامية في تركيا بعد سنوات عجاف طويلة من البعد عن الدين عندما انظر الى هذه الظروة التي عاش فيها اردوغان والتي نشأ فيها حزب العدالة والتنمية والتي تحركت فيها الحركة الإسلامية في تركيا هنا استطيع ان احكم حكما دقيقا على كلماته تركيا اخوانا ليست كمصر تركيا تجذرت فيها العلمانية بشكل بشع العلمانية كما ظهرت في اوروبا واشد يعني العلمانيين بتوعنا ارحم الف مرة من العلمانيين بتوع تركي. مع كل ما نراه من علماني مصر لكن ما فيش مقارنة. هناك كارهون للدين عن قناعة تامة منذ سنة عشرات السنين من سنة اربعة عندما اسقط اتاترك. الخلافة الإسلامية وقبلها بسنوات كثيرة تجهيزات خلع السلطان عبد الحميد سنة 1909 رحمه الله وبدايات الحركة العلمانية في العالم العربي والإسلام بشكل عام يعني كانت في غاية البشاعة علمانيتهم أشد من علمانية فرنسا اللي ابتدعت قضية العلمانية يعني علمانية علمانية بمعناها الأصلي معناها الإيمان بالعالم ولهذه نس كلمة العلمانية نسبة إلى العالم وليس إلى العلم نسبة إلى العالم الإيمان بالعالم المنظور العالم الدنيوي فقط ما عندهم عالم أخرى ويؤمنون به وبالتالي ما في وحي ما في ملك ما في جبريل ما في رسالة ما في دين أو شرع من عند ربنا سبحانه وتعالى هذه أصل العلمانية لما أتى عمل الدولة التركية الحديثة على أنقاض الخلافة العثمانية الإسلامية عملها بهذا النهج وخلاص أقر دستور على أن الدولة علمانية ده بند نمرو الدستورة نعمل بندنا الثاني الإسلام دين الدولة ما فيش هناك حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها الإسلام دين الدولة الذي يقول هذه الكلمات يسجن ويمنع من الحكم أصلا ما, ما يستطيع أن يترشح أردوغان نفسه تسجن تسجن عدة شهور أو سنة نتيجة أنه هو في خطبة من خطب وكان ساعته عمدة إسطنبول يعني كان منصب كبير في الدولة قال في خطبة أن قباب المساجد خوذاتنا وأن مآذن المساجد حرابنا وأن أهل المساجد جنودنا وأن ندافع عن قلعة الإسلام سجن لأن هذا مضاد لقانون الدولة. ما ينفعش قانون الدولة أن الناس تتكلم عن الإسلام. أنا بأذني سمعت سنة 2000 في البي بي سي خبر بمحاكمة سريق كورة تركي لأنه سجد لله شكرا على هدف سجله. ممنوع تسجد لله. تخير. مع ان في فرنسا العلمانية اللي هي ابتدعت العلمانية ديت اصلا وخرجتها للناس بعد كده بعد ما بيجيب الجون بيعمل الصليب على صدره ما حدش بيكلمه في تركيا ما ينفعش, ما ينفعش تظهر ولو سجود لله عز وجل معنا انك انت مؤمن بالله كده هذا يحض على الكراهية بين الشعب التركي مع ان الشعب التركي تسعة وتسعين بالمئة مسلمين تسعة <تصفيق> وتسعين والواحد في مئة اللي فضوا ضياد طواف متفرقة ننضمش نصارة كتير ولا يقول كتير يعني من كل حاجة كده شيء ومقضم الشعب الإسلامي وجذوره الإسلامية قديمة لكن قدر الله ما شافع ده اللي حصل أتاتورك منع الأذان ولغى اللغة العربية ولغى الحروف العربية وقتل الكثير من أئمة المساجد وبدل الشرع تبديلا صارخا جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثة في الميراث ولغى الجواز الثاني بالقانون و... اشياء باشعة كثير ما عندنا مثل هذه الصورة. لما اربكان رحمه الله كان من كبار الدعاء الى الاسلام في تركيا عمل الاحزاب المتتالية بتاعته. ولما وصل لرئيس وزراء واتكلم كلمتين عن الاسلام الجيش قام في لحظة مع ان هو منتخب. لكن ما في مراعاة هذا بالمرة. فأردوغان عارف هذه الظروف جيداً فلازم ننظر إليه من هذا المنظور ده راجل ماشي في كم مهال من الأشواك قيادة الجيش التركي مش زي عندنا مع كل ما نلومه على قيادة الجيش من تباطؤ ومن كذا ومن كذا لكن في الآخر عدوهم الرئيس مين واضح الكيان الصهيوني. اي جندي في الجيش المصري هتسأله هو دي في المصري سواء كان حاكم ولا محكوم ولا جندي ولا قائد في الجيش معروف. عدونا الاساسي الكيان الصهيوني. الناس الله عدوا ان يحرر فلسطين كاملة من هؤلاء. هناك في تركيا مش كده. قيادة الجيش التركي ان ما كانتش بتحب اليهود فهم يهود. اصلا. يعني كتير جدا بيقولوا جذورهم يهودية. أهتاتورك نفسه جذره يهودية وهم اللي قلبوا الخلافة العثمانية يهود الدونرة هم اللي قلبوا الخلافة العثمانية من مدينة اسمها سالونيك وقعدوا يقدر وهم معين الدولة العثمانية اللي استقبلتهم بعد ما طردوا من الأندلس على أدين النصارى لكن ما لم يعترفوا بهذا الجميل وأسقطوا الدولة وهم بعد كده اللي عملوا الجيش التركي فالجيش التركي يكره الإسلام كراهية حقيقية أكبر المجرمين اللي كانوا يكملون في الخطبه هم دول مسكين الجيش التركي مش حاجة اسمها إسلام بالمرة يحاكم الجندي إذا شو إذا يصلي إذا شو إذا عنده مصحف ممنوع مصحف في الجبل الجندي التركي ممنوع ولا في كاتبته ولا في سريره ولا في دولابه ولا ممنوع هذه علمانية التركية في هذه الظروف بيطلع حزب اسلامي عايز يقيم دولة اسلامية في هذه الظروف البشعة الدستور ضدك والجيش ضدك وكتير جدا جدا من الشعب علماني والاعلام علماني علماني علماني يعني فعلا منكر للبعث والنشور مش قضية واحد عاصي ولا واحد فاجر ولا واحد بيعمل صغيرة او كبيرة فهذا هو التيار الذي يقاومه اردوغان ومن معه الناس الله لهم الثبات والتوفيق ففي هذه الظروف لازم يطلع يعرض الاسلام بشكل يعرف يتكلم به فبيقع طبعا في مشاكل كبيرة جدا تصرحات بتاعته لو جاءت كما ينبغي تماما مش هيكمل في السكة دي هيحصل معها مصير اربكان وإحنا شايفين ما شاء الله الدعوة الإسلامية في تركيا في غضون سنوات قليلة من ساعات ما مسك حزب الدجاني العدوات التمئة 2003 و 2007 و 2011 هو الثاني الحمد لله يعني في خلال تمن سنوات نقل نوعية نقل نوعية هائلة في تركيا اقتصاديا وإسلاميا تركيا الآن من أكثر الدول التي تنشر اللغة العربية في العالم تخيل تركيا لأنها أصلا لغتها تركية لكن بتنشر اللغة العربية بتاع مدرسة العربية في وسط اسيا وبتاع مدرسة العربية عندنا وبتتحرك في دعوة الى الله ومشاريع اسلامية كبيرة واهل الخير ما شاء الله كتير وحمية وحماسة وصورة للإسلام وتركيا بقت ملء السامو على البصر كانت فين تركيا ايام العلمانية الفجرة كانت دولة فوق المية في الترتيب الاقتصادي على العالم دلوقتي 16 على العالم في 8 سنين بس فلا بد ان انظر هذه الصورة بكاملها. الجيش التركي من اكبر اعشر جيوش في العالم. يعني هذه فروة اسلامية ما حبش انك كسرها. ومش معنى كده ان اللي بيحكم تركيا نبي. لا هو بشر وارد انه يملط. يعني ما هوش معصوم. وارد انه ياخد قرار صائب وياخد قرار خطأ وبيتكلم في حوار تلفزيوني يقول كلمة صح ويقول كلمة غلط وارد كلنا بيحسن معنا كده كبار المشايخ والعلماء والمتخصصين وهو بيتكلم لو عايز تطلع له غلطة هتطلع عايشين غلطة لو هتتربص ليه هتطلع ما هو بني آدم كله بني آدم ايه خطاء يعني ايه خطاء يعني الكثير الخطأ مش مرة ولا اتنين فعادي يجد لكن لازم أنظر إلى خطئه أو أنظر إلى تعبيره حتى ما كانش خطأ في الظل الظروف التي يعيش فيها. دلوقتي أردوغان بيتحرك في الدنيا كلها بيتكلم كلامه متسجل بالصوت والصورة ثانية بثانية. هو مش ييجي يقول كلمتين في مصر هنا عشان يرضي الحركة الإسلامية في مصر ولا الاسلامين في مصر ويضرب الحزب بتاعه في تركيا. يرجع من هنا اللي بقوله الحزب يروح انت سلامه عليكم. ليه لانك انت مخالف للدستور بالقانون. القانون بيقول انها دولة علمانية هناك في تركيا. لا دين لها. القانون بيقول كده. وهو مش عايز يقول كده صراحة. لأن هو إسلامي ونشأته إسلامية منذ نعومة أظافره من طفولته الصغيرة. أنا كاتب كتاب عن أردوغان اسمه قصة أردوغان. لسه طالع باله أسبوع. قدر الله والله ما كنت شعف منه جاي البصري يعني. قصته من أولها. من أولها راجل إسلامي من بداية قصته خالص. وصديق كان الدعاء الإسلام الكبير منذ كان شابا في الجامعة صغيرا أردجان فقصته وعبد الله جول كذلك وأحمد أغلو كذلك ثلاثي اللي هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير خارجية ما شاء الله لكوة تل بالله وعندهم جهود واضحة لنصرة الإسلام في العالم و... وذكاء لكن بيحارب يا أخوانا الطيار صعب جدا داخلي أكثر ألف مرة من الطيار خارجي أكتر من أمريكا واتحاد أوروبي والاكسهينة أكثر بكتير فلازم أقيم كلامه في ظل هذه المنظومة لما يجي أردوجان طبعا يستضاف بأحدى برامج المصرية هدف البرنامج لا تركيا ولا غيره لا عايز نموذج تركي ولا ولا عشان انتم فاهمين بس الاعلام المصري. لا تتحرق تركيا باللي فيها مش في دماغ اللي بيحاور. اللي في دماغ اللي بيحاور عايز يجيب من اردوكان ما يدعم علمانياته هو. اللي بيحاور علماني أو علمانية وعايز يدعم هذه الفكرة في هذه البلد فعمال يجيب كل أدلة من كل محاور يجيله لو جالوا واحد إسلامي صرف واضح كده يبقى هدفه أنه لما يجيبه يكسره يجيب له, له فيديوهات متسجلة عليه ويجيب له حد يحجه وينظره ويجيب له عشان يحرجه ولو جاب واحد علماني يلمعه ولو جاب واحد بقى مشكلة زي اردوجان ده ان هو اسلامي وفي نفسه وقت دولة علمانية فعايز يطلع منه اللي يخدم هدفه فيوقعه في اسئلة معينة كده عشان يطلع منه اجابات تناسبه يقول له احنا ايه رأيك في العلمانية قول لي بقى انت مطرح بيتكلم في التلفزيون المصري هتعمل ايه في حاجه زي كده يتكلم يشتم في العلمانية عشان لما يروح هناك يقلبوه ما يخشش اصلا تركي من المطار على السجن حتى لو رئيس وزراء مخالف للدستور والجيش حاكم البلد يعني الجيش فعلا مسيطر الى الان طبعا القبضه بدأ تخف سن سنه, سنة لما ربنا اكرم اردوجان في 8 سنين من العمل فبدأ الشعب يتعاطف معه بشكل كبير وشفنا ومش... الانتخابات الاخيره ما شاء الله لا بالله لكن لسه لسه ممكن يتقلب في لحظة ونحدش يتكلم ان الجيش مسيطر على كل شيء. يعمل كده ولا يقول احنا علمانيين واحنا كذا كذا فمشكلة. بدأ. فهو الراجل دولتنا دولة علمانية وأنا مسلم. أنا مسلم، أنا مش علماني بالمفهوم اللي في دماغ الناس العلمانية عندنا، هو، العلمانية عنده هو خلي بالك، مش عندهم، هي عندهم مش كده عندهم مفيش دين خالص هو بيقول احنا نقف من الأديان على مسافة متساوية احنا نحترم كل الأديان ما بنضيعش حقوق مسلم أو غير مسلم في الدولة لا ننظر إلى الدين كعامل من العوامل اللي على ضوها أعطي حقا للناس لما نحن نقوم بلقول كده هو أنا في الإسلام هعمل دولة إسلامية وأظلم النصارى؟ لا أنا بدي كل واحد حقه في الدولة مسلم ولا غير مسلم بدي له حقه في الدولة مش أنت مصري لك حقوق هتأخذها كل حقوقك بالعكس ده النصرة النصارى ليهم حقوق لعل بعض المسلمين يوكش هم لما تيجي تحلق الموضوع رجعوا لموضوعات من وحي الثورة تلاقي موجودة على الموقع عندي الدروس اللي مديها في قضية وعندي عندي كتاب لسه ينزل قريب إن شاء الله اسم مستقبل النصارى في الدولة الإسلام أطلع إن الحقوق المالية والدينية يعني مدين لهم الساحة قد كده ما يفرض عليهم من الأموال أقل بكثير مما يفرض على المسلم في دولة إسلامية فهو بيقول هذا الكلام هو طبعا مضطر ان هو يضع هذا تحت تعريف علمانيته الخاصة به لما نيجي أصول الكتب على العلمانية مش كده العلمانية معناها إنه ما فيش علم آخر أصلاً هل أردوغان لايوم من العلم الآخر؟ أنا حضرت المحاضرة بتاعته في الأبرة أكثر من سبع أو تمن مرات يستشهد بأيات القرآن الكريم ويقول بمنتهى الوضوح أننا إلى الله وجل عائدون وأننا سنحاسب في كبورنا وفي أمام ربنا عز وجل وأن كلام كله أنا ما سمعت قائدا عربين على مدار السنوات الطويلة اللهم في فلسطين في غزة يذكر الله عز وجل أصلا لما يطلع لي واحد رمزي يتكلم وانا اروح اكسر فيه عايزه مرة واحدة كده ينزل لي عمر بن الخطاب ما ينفعش اخوانا انا لازم اكون متعامل مع الظروف اللي انا عايش فيها احنا في زمن صعب القبض فيه على دينك القبض على الجمر اما جاي نازل مصر باعت رسالة للدبلوماسية المصرية ان زوجتي ما بتسلمش على الرجالة في ده في العالم الاسلامي ده ده ممنوع ان فيه دبلوماسي بامراته محجبة في مصر. والله ممنوع بالقانون. ما ينفعش سفير ولا مش اقول لك رئيس وزراء ولا بتاع اه في الدبلوماسية وزير خارجية ولا حد من الكبار لا. حتى سفير ممنوع. والسفرة كلهم انتو عارفين او الا ما رحم الله عز وجل خمور وبدع ومنكرات يعني لا خسرة لا. هو راجل باعك رسالة دبلوماسية بهذا المعنى واضحة جدا. ما بنسلمش على رجاله فين ده في العالم الإسلامي؟ ما شاء الله لك هو وداخل اغلق برضو في المؤتمر مع زوجة محجبة. ده النظام ده لازم احافظ عليه ما كسروش. ما يساحش الاسلاميين هم اللي طلعوا بعد كده في الاعلان ويطعنوا في اردوغان ويقولوا لا احنا مش ناخد كلامنا من اردوغان واحنا مش عارف علمانية ويطعو الأرمانية في مصر ايه خد الكلام في ضوء ظروفه هو عشان تعذره في الزنق اللي بيزنقها في الاعلام وهم مغرضون قصدهم يزنقوه عشان يطلعوا بحاجة تفيدهم هم فانا اتجمل في الرد احفظ القدر لما اقول والله يقول لا هو بيتكلم على هذه العامية عشان ظروف بلده وانا بلدي مش عايزة كده ما تنفعش فيها كده اقول بمنتهى الادب والله دي ظروف تركيا ظروف خاصة جدا جدا الناس الله ان يعفو عنهم وان يعيدهم الى الطريق المستقيم تماما غير الشرع في غير الدستور بتاع عمداله شرع ربنا صحيحاتنا وان شاء الله هيكون قريب باذن الله مع هذه الجود ودعواتكم ان شاء الله هيحصل والله هو غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكننا في مصر مش بهذا الصورة. العلمانية مش عندنا كده. وعندنا الحمد لله دستور بيقول اسلام. والشعب كل بيقول اسلام. والجيش عندنا ما هوش علمانية. علمانية الجيش التركي. ولا محب اللي حب الجيش التركي. فوضع عندنا مختلف. أكلم كده. بس ما جيش اضرب في اردوغان وما جيش سفنك. ما تحرقش سفنك. من أقوى الدول اللي هتوقف جنبك لما ربنا يكرمنا بدولة إسلامية في مصر هتبقى تركيا وهتوقف جنبك قبل الدول العربية الشقيقة أنا بقى ما قاله بقى الوضوح هتلاقي الدول اللي وقفت جنبك من أولها تركيا فما فيش داعي انك انت تحرق مراكبك واتكسر الناس اللي هتساعدوك هتساعد وهو عينه على مصر من أول يوم بعد الثورة اول رئيس زار مصر الله جول دي اشارات يا اخواننا وكلمة بتاعته لما في حضرتها من اولة الاخيرة شكر واثناء في مصر وفي اهل مصر قيمة مصر التاريخية معروفة وقيمتها الواقعية معروفة والحضرية معروفة واهل مصر معروفين فهو عارف ومقدر مع من يتكلم وإحنا برضو عارفين أن الأتراك ساعدوا الإسلام والمسلمين كورون متتالية خلي بالك الأكرار الأتراك مش بس العثمانيين العثمانيه اللي هي الدولة الموجودة في تركيا دلوقتي دول الطائفة من الأتراك، إنما الأتراك منهم عماد الدين زنكي رحمه الله منهم نور الدين محمود منهم قلب أرسلان، ممكن يكون منهم قطز، سلاجقة، يعني أسماء كبيرة جدا في تاريخ الإسلام من الأتراك الموضوع قديم جدا جدا نصرتهم للدين طويلة في أعماق العالم الإسلام والداولة العثمانية، الخلافة العثمانية، 600 سنة في تاريخك الموضوع ضخم وهائل يعني. فاحنا يهمنا جدا وحدتنا مع الاتراك. والراجل قال كلمة في منتقى القوة. حطها برضو ايه حلقة في عشان تعرف وقت ديه استراتيجي في التفكير مصر هي بوابتنا الافريقيا كلها. وتركيا هي بوابة مصر الاوروبا والقفقاس كله. الله أكبر. يعني لما مصر تحط ايديها في دين تركيا وتفتح لنا الدنيا كلها كده في شمالها وجنوبها وهو يسهل لك هناك وانت تسهل له هنا ايه أروع من كده وبيقول مصر وتركيا 150 مليون مسلم يعني هو بيتكلم على وحده بس ما يقدرش يقول كده دلوقتي لا فوق الخيال فما تستبعدوش ان ربنا يكرمنا بوحده بين العالم الإسلامي. في اياكم في الرموز مش معنى كده ان هو بيغلطش ممكن تمسك عليه غلطه واثنين وثلاثه و10 ما شاء الله لا قوه الا بالله مسكت لي 10 غلطات معنى كده ان هو كل حياته كويسة باستثناء عشر غلطات ده رائع كسب المرء نوبلا ان تعدي معايبه في غيره ما بنعرفش نعد محاسنهم اصلا <تصفيق> يعني هتذكر محاسن القائد سين ولا ص ولا ع ولا ج شوف انت عد بقى القواد اللي عالم العربي عندنا كان الرئيس مبارك والرئيس زين العابدين والرئيس القذافي شوف المقارنة ما بين اردوغان وبين دولت انا كاتب مقال على موقع قصة الاسلام ارجعوا له عملاق في زمن الاقزام اردوغان فعلا ما فيش حد قريب حتى منه في المستوى فلازم انا اكون متعامل مع الشخصية بهذه الروح وهذا المعنى ولازم اكون متسامح في نسبيا الى حد كان في الاغلاط اللي ممكن يغلطر ان هو في الاخر بشر وظروفه صعبة لكن ما كسروش انا امدي له ايدي وساعده انا عندي نطج في الحركة الاسلامية وفهم شامل للدين وما شاء الله دعاء وعلماء هم محتاجينهم وإحنا محتاجينهم برضو كقوة إسلامية كبيرة وكقوة اقتصادية وقوة يعني سياسية وأشياء أخرى كثيرة جدا تحت قوة وربا على كل ما بيع من منكرات قديمة بينهم من بعض وحروب وقتالات ودماء اتوحدوا وممكن أن أخذ محاضرة قبل في هذا الموضوع تلقوا على الموقع عن عندي محاضرة في وحدة العالم الإسلامي وقد فيها المثال الأوروبي إزاي فرنسا ممكن تتوحد مع مع ألمانيا مثلاً ولا مع أنجلترا مع الحروب الطويلة الأديم ألمانيا وفرنسا يعني في الحرب العالمية التانية أسالوا الدماء بعضهم البعض بعض بلا يعني بلا يفوقوا الخيال دوسلدورف الوحدة في فرنسا في ألمانيا اترمى عليها نابل قتل مئتين ألف في ليلة في ليلة دي ذكريات ومع ذلك توحده وانا طالع من فرنسا على ألمانيا ما بخدش بالي ان دخلت ألمانيا لأن الطريق خلاص مفتوح مفيش لجوازاته ولا مرور ولا حاجة الدنيا مفتوحة وحدة كاملة وعملة واحدة و... وبتاع و... شعب واحد وعايزين يعملوا جيش واحد دلوقتي عندهم جيش الناتو عايزين يعملوا وزارة واحدة تجمعهم و... يعني شيء مفروض ان احنا الحكمة ضالت المؤمن احنا اولى بكده احنا اولى بالوحدة وبيننا نرائع حقوبة فانا يعني ارحب جدا جدا بزيارة هذا الزعيم الكبير اردوجان الى مصر وابشر المسلمين ان هم الحياة للفريق بتاعه ماشي على هدى وعلى بصيرة كافح في ظروف صعبة جدا جدا ندعو لهم بالتوفيق نسأل الله ان يغفر لهم الزلات وان يقيل العثرات وان يهديهم الى سواء الصراط وان يوحد الاسلام والمسلمين وان يجمعنا معهم على خير عند رب العالمين سبحانه وتعالى في مقعد صدقا عند مليك مكتد. قضية الحقيقة قضية كبيرة محتاجة تفصيلات اكتر. هتلاقوا في كتاب قصة اردوغان او على الموقع عندنا في اسلام. تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.